قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل إذا أقر الراهن أن العبد كان جنا قبل رهنه هذا الفصل في إقرار الراهن وعرفنا الراهن والمرتهن والرهن الرهن العين المرهونة عقارا او حيوانا او رقيقا او اي شيء هذا يقال له رهن والراهن هو مالك العقار او المنقول او الرقيق هو الذي رهنه بدين عليه والمرتهن هو صاحب الحق الذي طلب الرهن فاعطي الرهن من اجل ان يسدد ان يأخذ من قيمته دينه ان رفض او تأخر المدين في السداد وهذا الفصل في اقرار الراهن الراهن احيانا يرهن شيئا ثم يقر يقر فيما بعد بان هذا الرقيق الذي رهنه قد اعتقه يقر ان هذا الرقيق الذي رهنه على رقبته شيء مطالب بحق في رقبته ماذا يقصد من جرى هذا قد يكون الاضرار بالمرتهن يقول انا اعطيت هذا الرهن لأكون اريد ان اخلصه اخذ الرهن منه واحرمه منه لانه ناو مثلا المماطلة في سداد الدين واذا كان صاحب الدين عنده راهن ما استطاع المدين ان يماطل لانه اذا ماطل بيع الرهن واخذ الدائن حقه فيقر الراهن نحو الرهن بشيء يضر بالمرتهن اذا اقر الراهن ان العبد جنى قبل رهنه فكذبه المرتهن وولي الجناية قال هذا العبد الذي رهنت عندك يا زيد قد جنى على رقيق عمر فقال عمر لا ما جنى هذا على رقيقي بشيء وقال المرتهن كذلك ما اعرف ان الرهن الذي عندي جنى قبل ان يكون رهنا عندي كذبه الاثنان فهل يسمع قوله لا لان اقراره لشخص على شخص وكلاهما كذباه أقر لولي الجناية، ولي الجناية قل له ما لي شيء. أقر على المرتهن بأن هذا الرهن جنا قبل أن يرهن عنده. قال لا، ما أعرف أن الرهن الذي عندي قد جنا. هنا قال لم يسمع قوله، لو أقر ما سمع قوله. نعم. وإن صدقه ولي الجناية وحده قبل إقراره على, قبل على... قبل وإن صدقه, وإن صدقه, وإن صدقه ولي الجناية وحده قبل إقرار اقراره على إقراره على نفسه دون المرتهن وإن صدقه ولي الجناية وحده الصورة الأولى كذبه الاثنان هنا الآن صدقه ولي الجناية قال نعم هذا الرقيق المرهون قد جنى على رقيقي او على دوابي او على مزرعتي او اتلف لي شيئا تعلق برقبته نقول للمرتهن هل تعلم ان الرقيق الرهن الذي عندك جنى على زيد او عم؟ يقول لا والله ما اعلم وانا ما اخذته رهنا عندي الا على انه غير مطالب بشيء فما موقفنا الان في الصورة الاولى كذبه الاثنان نقول لا قيمة لاقرارك لانك اقررت لشخص ما قبل واقررت على شخص ما اعترف هذه الصورة اقر لشخص قبل الاقرار لكن المقر عليه المرتهن يقول لا ما هو صحيح فنقول يقبل اقراره على نفسه دون المرتهن نقول نعم انت رهنت هذه العين تعلق بها حق المرتهن بإقرارك بأن رقيقك جنى على زيد نلزمك بهذه الجناية من مالك وزيد صدقه قال نعم هو رقيق جنى علي فنقول إقراركما فيما بينكما والمرتهن بعيد عن الضرر لانه ما عنده علم بهذا بهذه الجنايه ويصدقه ولي الجنايه وحده قبل اقراره على نفسه دون المرتهن فيلزمه عرش الجنايه ما تكون في رقبه الجاني الذي هو الرقيق لان الرقيق مشغول الان بحق الغير فيلزمه أرش الجناية لأنه حال بين المجني عليه وبين رقبة الجاني كيف حال؟ رهنه حال بين الجاني وبين المجني عليه بحيث رهن الجاني فنقول الرهن ماشي والأرش الضرب الذي حصل على المجني عليه عندك أنت أيها الراهن المقر في مالك نعم. فيلزمه أرش الجناية لأنه حال بين المجني عليه وبين رقبة الجاني بفعله فأشبه ما لو قتله أشبه ما لو أن الراهن قتل الرهن فنقول قتله فعليه قيمته تكون رهنا مكانه لأنه جنى عليه نعم فان كان معسرا فمتى فك الرهن كان المجني عليه احق برقبته وعلى المرتهن اليمين نقول للراهن ادفع ارش الجناية قال ما عندي لو عندي ما رهنت رقيقي عند المرتهن نقول اذا يبقى حق المرتهن اول فإذا فك الرهن استلم المرتهن دينه نقول تعلق ارش الجناية برقبة الرقيق برقبته نعم وعلى المرتهن اليمين أنه لا يعلم ذلك وعلى المرتهن نقول للمرتهن هل عندك خبر أن الرقيق, أن الرقيق هذا الذي رهن عندك مرهوء عليه حق <تصفيق> إذا كان عنده حق ألزم به عنده علم قال ما عندي علم نقول ما يكفينا ما عندك علم لابد أن تحلف على أنك لا تعلم أن الرهن الذي عندك تعلق برقبته حق فإن حلف بقي الرهن عنده وإن لم يحلف نكل قضي عليه بالنكول فيأخذ الرقيق ويباع ويسدد ارش الجناية التي حصلت نعم فانك لا قضي عليه وفيه وجه اخر معلوم انك لا يعني امتنع عن اليمين نقول احلف بانك لا تعلم ان هذا الرقيق جنا. قال لا الحلف صعب ولا احلف يقول اذا لم تحلف اخذنا الرقيقة من يدك ومعناه قضينا عليك سددنا به ارش الجناية التي حصلت ان حلفت بقي الرهن في يدك ويلزم الراهم بسداد ارش الجناية ولمن توجهت عليه اليمين ان يحلف اذا كان متيقن امره وله ان يتوقف عن اليمين ولو كان متيقنا تورعا عمر رضي الله عنه يقول لا تمنعكم اليمين من حقوقكم والله ان في يدي عصا، ويشير الى العصا. لأنه لا حلف في يدي عصا وفي يدي عصا ما توحيد اليمين بالله توحيد والله إن في يدي عصا يقول اليمين الواضحة لا تمنعكم من حقوقكم هذا قول عمر رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه توجهت عليه اليمين فلم يحلف وأعطى المطلوب منه وتوقف عن اليمين هذا معنى إذا نكل يعني وقف عن اليمين امتنع عن اليمين يقضى عليه عمر رضي ع... عثمان رضي الله عنه توجهت عليه اليمين لو حلف برع لكن توقف قال لا يوافق قدرا فيقال بيمين عثمان أنا أفتي المال ما دام مسألة مال انا لا احلف خذوا ما شئتم من المال واليمين لا احلف مانا ما قول رضي الله عنه لا يوافق قدرا فيقال بيمين عثمان قد يكون شيء مقدر عليه او على ماله او على ولده رضي الله عنه فيحصل فيقاليه هذا الذي حصل عثمان أمس حلف يمين يظهر أن هذه اليمين مهي بصادقة فأصيب قال لا ما أريد هكذا لا يوافق قدرا فيقال بيمين عثمان أنا أفتي اليمين ولا حلف وكذلك سعيد من المسيب رحمه الله حد سادات التابعين توجهت عليه اليمين بدرهمين فحلف واخذت درهمين حطها بجيبه درهمين وتوجهت عليه اليمين باربعين الف درهم فتوقف ما حلف ألزم بالاربعين العلف ما عنده دخل السجن سجن ما عنده سدات فاتاه ات قال يرحمك الله قبل أيام حلفت على يمين بدرهمين وأخذتها ما تسوى واليوم توجهت عليك اليمين بأربعين ألف لو حلفت الأربع على الأربعين ألف ما طلبت بها برئ ذمتك وما دخلت السجن كيف تدخل نفسك السجن احلف وتبرى ذمتك ولا تحلف على الدرهمين ما تسوى قال رحمه الله لا ما هو هذا انت ايها القائل نظرتك غير انا الدرهمين حلفت عليها لا حرصا عليها لا قيمه لها وانما لا تدخل على مال اخي فتفسده لما حلفت صارت الدرهمان له فافسدت ماله وبرته فانا اخ حلفت من صالحه حلفت من أجله واخذت الدرهمين حتى لا تفسد ماله لانها متيقن ما يبله ولم لا تحلف على أربعين ألف حتى تمرى ذمتك قال لا هذه عندي فيها شك وانا ما احلف أدخل السجن والزم بالسداد وإن شاء الله اخرج من السجن وأشتغل لأنه يشتغل رضي الله عنه بالسوق يبيع ويشتري أبيع وأشتري حتى يسر الله لي سدادا ولا احلف يمين ما أنا متأقل فيها لأنه في زيت او دهن وعثر على ان فيه نجاسه فاره او نحوها فاريق فهو يقول ان هذه قبل ان اشتريه والبائع يقول لا هذه الافه اصابته عندك يقول انا عندي شبه اليقين بأن هذه كانت فيه قبل أن نشتريه لكن ما أستطيع أن احلف فخسر هذا الدهن ووهيق ولزمه قيمته أربعون ألف فطولب بها ما كان عنده لأنه كان يبيع يأخذ الدهن ويبيع ويكسب فيه ما تيسر ويسدد القيمة القيمة راحت الآن كلها لأن الدهن هذا اهرق ما له قيمه فلزمت القيمه في ذمته فالسلف رحمه الله عليهم كانوا لا يحلفون إلا اذا تيقنوا وهذا معنى قول عمر رضي الله عنه لا تمنعكم اليمين من حقوقكم يعني الشيء الذي لا إشكال عندك فيه يعني لا خلاف بين عمر وعثمان رضي الله عنهم عمر يقول الشيء الذي تتيقنونه لا تتوقفوا عن اليمين فيه احلفوا ولا يضيركم والشيء الذي تشكون فيه لا تحلفون عثمان رضي الله عنه ما عنده شك لكن يقول اخشى ان يوافق قدرا فيقالوا بيمين عثمان احسن اسدد المبلغ المطلوب مني ولا احلف وهذا معنى قول المعلم رحمه الله وعليه وعلى المرتهن اليمين انه لا يعلم ذلك فانك لا يعني امتنع عن اليمين قضي عليه اخذ الرهن من يده وسلم للمجني عليه من اجل ان يستوفي حقه من رقبته نعم وفيه وجه اخر انه يقبل اقرار الراهن لانه غير متهم وفيه وجه اخر نعم وفيه وجه اخر انه يقبل اقرار الراهن لانه غير متهم لانه يقر بما يخرج الرهن, الرهن من ملكه وعليه اليمين وجه اخر يقول اذا اقر الراهن وطالب ولي الجناية يقبل اقرار الراهن لانه اقر على نفسه لان الراهن ملكه وما دام اقر ان رهنه ملك هذا جنى فمعناه اقرار على نفسه الا اننا نحلفه من باب التاكد لحق المرتهن من اجل ان ناخذ المال العين من المرتهن وعليه اليمين لأنه يبطل باقراره حق المرتهن فيه يعني يؤخذ الرهن من المرتهن ويبيع وتسدد ارش الجنايه نعم وعليه اليمين لانه يبطل باق يبطل باقراره حق المرتهن فيه وان اقر انه كان اعتقه عتق لأنه لانه يملك عتقه فملك الإقرار به فيخرج فيخرج العبد من الرهن ويؤخذ من الراهن قيمته تجعل مكانه نعم ولا وإن اقر هذا في إقرار الراهن الراهن قال أنا أعتقد هذا الرقيق قبل أن أرهنه عندك حينما رهنته عندك هو حر لكنك طلبت مني رهن وما كان عندي شيء ادخل هذا فأنا اعتقته مثلا في يوم 26 رمضان ليلة 27 اعتقته والدين هذا اشتراه وثبت في ذمته في شوال فطالب صاحب الدين براهن قال ما عندي شيء قال ابحث لي لابد من رهن قال اذا نعطيك هذا الرقيق الرقيق ما كان رقيق كان معتق ليلة سبعين وعشرين من رمضان فما حكم هذا الاقرار قال الاقرار صحيح لان هذا اقرار لحق الله تعالى ما نقول لا تجلب ما اعتقته نواخذه به ويعتق لانه يملك عتقه وهو في حال الرهن حتى لو اراد تج... عتقه من الان صح لان الشرع يتشوف العتق والرق ويتشوف العتق وتحرير النقاط فقال انا قبل ان ارهنه عندك قد اعتقته نقول صح نصدقك في هذا لكن عطنا قيمته واجعلها رهن مكانه نعم وإن أقر انه كان اعتقه وإن أقر انه كان اعتقه عتق لأنه يملك عتقه فملك الاقرار به فيخرج العبد من الرهن ويؤخذ من الراهن قيمته تجعل مكانه تجعل مكانه رهنا نعم ولا يقبل قوله في تقديم عتقه لانه يسقط به حق المرتهن من عوضه ولا يقبل قوله في تقديم عتقه يقول انا عتقته في ليله سبع وعشرين رمضان والدين هذا في شوال ثم في خمسة عشر شوال قال الراهم أنا أعتقت الرقيق هذا في رمضان نقول نقبل قولك في شيء ولا نقبله في شيء آخر كيف هذا؟ نقول في تفصيل نقبل قولك في عتق الرقيق ولا نقبل قولك في تحديد وقت العتق ما نصدقك؟ يقول القراء إن تشهد معي أني ما أعتقد ليلة سبع وعشر رمضان نقول هذا إقرار يضيع حق أخيك المسلم فلا نقبل إقرارك في هذا وإنما نقبل إقرارك في العتق نقول صح هو عتيق لكن أعطنا قيمته لتكون رهنا لو قبلنا إقراره في الأمرين سقط حق المرتهن في القيمة لان المرتهن يعرف انه حينما ارتهنه وهو حر فالمرتهن نفسه يقر على سقوط حقه اذا كان المرتهن مثلا عنده علم ان هذا اعتق رقيقه في 27 رمضان يسقط حقه ولا يطالب بقيمته لتكون رهنا مكانه لكن اذا قال نعم أنا أوافق على أنه أعتق لكن ما أدري متى ولا يمكن أقبل أنا الرهن وهو حر فأنا أريد الآن قيمته فنقبل إقرار الرهن بالعطق ولا نقبله بالتحديد لنأخذ قيمته لتكون رهنا مكانه نعم فصل وان اقر رجل بالجنايه على الرهن فكذبه الراهن والمرتهن فلا شيء لهما وان اقر رجل بالجنايه على الرهن قال انا جنيت على هذا الرهن فكذبه الراهن قال لا انت ما جنيت على عبدي وكذبه المرتهن قال لا ما جنيت انت يمكن جنيت على واحد اخر ما تدري من هو فأنت ما جنيت كل, كل الاثنين كذبا فلا يطالب بشيء لأن صاحب الحق الراهن والمرتهن كلهم اعترف له نعم وإن صدقه الراهن الراهن وحده فله الأرش ولا حق للمرتهن فيه لإقراره صدقه الراهن فيه. الذي هو المالك فله الأرش ولا حق للمرتهن حينئذ نعم وان صدقه المرتهن وحده اخذ الارش فجوع فجوع رهنا عنده فاذا خرج من الرهن رجع الى الجاني ولا حق للراهن فيه يعني اذا كذباه فلا شيء لهما اذا كذبه المرتهن اخذ الراهن الارش وهو له إذا كذبه الراهن وصدقه المرتهن فيأخذ العرش ويجعل رهنا معه فإذا انفك الراهن يعود العرش لمن إلى الجاني لأن المجري عليها الذي هو الراهن منكر يقول ما لي شيء فما يعود إليه وإنما يعود إلى الجاني نفسه يقال هذا حقك لانه هو معترف بالجنايه والمرتهن يقول نعم فنقول تؤخذ قيمه الجنايه وتكون مع الرهن ان فك الرهن تعاد الى الجاني لان الراهن معترف بها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد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 يقول السائل ما حكم من اكل ثوما واتى المسجد ما يجوز للمسلم ان يأكل الثوم او البصل ويأتي الى المسجد مباشرة لكن ان كان ذهب اثر ورائحة الثوم والبصل والكراث فلا بأس فياتي للمسجد المسجد لكن إذا كان أثرهما ورائحتهما باقية فلا يجوز له ذلك صلى في المسجد صلاته صحيحة والحمد لله لكنه أخطأ في مجيئه يقول السائل ماموم رفع رأسه قبل الإمام ظن منه أن الإمام قد رفع رأسه فأعاد السجود مرة أخرى مع الإمام هل عليه شيء لا يجب عليه شيء سوى العودة فمثلا المرء مع الإمام راكع أو ساجد فسمع صوتا فظن أن هذا صوت الإمام رفع من الركوع أو رفع من السجود فرفع رأسه نقول لما رفع رأسه وجد الإمام راكع أو وجد الإمام ساجد يجب عليه أن يعود فإذا رفع الإمام يرفع بعده وماذا يجب عليه هذا على التصرف إن كان دخل مع الإمام من أول الصلاة فلا يجب عليه شيء لان الامام يتحمل سهو الماموم فيما سهى به وهو معه اما ان كان الماموم هذا مسبوق وقام ليكمل صلاته فيجب عليه قبل ان يسلم ان يسجد للسهو او يسجد للسهو بعد السلام لان الماموم إن كان سهوه مع الإمام وقد دخل مع الإمام من أول الصلاة فلا يجب عليه شهي نحو سهوه وإن كان مسبوك فيجب عليه